وأما شيخ الإسلام بن تيمية ومن وافق فإنهم يقولون لا يصح لنا أن ننظر إلى الألفاظ مجرد وإنما ننظر إلى الجملة كاملة بدلالة أن العرب تأتي باللفظ المفرد فتضع معه حروف جر أو تضع في سياقه من الأدوات ما يقلب معناه فأنت تقول ذهبت معه بمعنى رافقته وذهبت إليه بمعنى أنك وصلت إليه و ذهبت به بمعنى أنك أخذته معك وذهبت من السوق بمعنى أن السوق كان ابتداء انتقالك وتحركك من مكان إلى مكان فاختلف باختلاف المتعلق الذي يكون معه وكذلك أوضح من هذا نجد أن العرب تستعمل اللفظ الواحد في معاني مختلفة لا يدل عليها إلا السياق فتقول قال ما معنى لفظ قال من يجيب قال بمعنى تكلم وكذلك قال بمعنى نام القيلولة من أين نفرق بين اللفظين في المدلول من جهة السياق. فحينئذ قالوا إن العرب لا تلتفت إلى الكلمة مجردة وإنما تلتفت إلى السياق كاملا وحينئذ إذا التفتنا إلى السياق كاملا أسدا يخطب لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس فيكون هذا من باب الاستعمال الحقيقي لأن العرب لا يمكن أن تضع او أن تسند لمثل هذا الإسناد وتريد به الحيوان المفترس وهذا المنهج اصوب من المنهج الأول بالالتفات إلى جميع السياق وجميع هذه الجملة لأننا إذا وضعنا اللفظ مفردا لم نأخذ منه معنى لوحده ولأن العرب لا يتكلمون باللفظ المفرد الذي ليس معه ألفاظ أخرى ولا سواء كانت هذه الألفاظ مظهرات أو مضمرات فلا يقولون أسد فيسكتون إلا بتقدير أن يقول هذا أسد أو نحوه فحينئذ الصواب أننا ينبغي أن ننظر إلى جميع السياق ولا ننظر إلى مجرد اللفظ المفرد ويدل على ذلك أن السياق يختلف به المعنى والسياق يترتب عليه العديد من الأحكام ويمثلون لي. تأثير السياق على أخذ الحكم من الألفاظ، بما ورد عن الإمام الشافعي والإمام محمد رحمهما الله أن الإمام محمد قال لا يجوز للإنسان أن يبتلع القيء الخارج منه، واستدل على ذلك. أن الإمام أحمد رأى أنه لا يجوز الإنسان أن يرجع في هبته لا يرجع في هبته واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الإمام الشافعي الكلب لا يحرم عليه العود في قيئه، فكذلك العائد في هبته فقاله الامام احمد في بقيه الحديث ليس لنا مثل السوء فدل ذلك على أننا لا نماثل مثل هذه المخلوقات في هذا الفعل فكذلك لا نفعل الفعل المشبه به و هنا الإمام الامام الى دلاله السياق ليس لنا مثل السوء قال المؤلف هنا نفي المجاز تقدم معنا أن المراد بالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا ونفيه يعني نفي القول بإثبات المجاز فلا يوجد في لغة العرب مجاز وقد يراد به نفي وجود المجاز في القرآن قال المؤلف صرح المراد بكلمة صرح يعني تكلموا بذلك بلا احتمال فالصريح من الالفاظ هو الذي لا يوجد له او لا يوجد معه احتمال يدل على خلاف ذلك التصريح صرح بنفيه يعني بنفي وجود المجاز بلغة العرب المحققون وتقدم ان ممن صرح بذلك أبو علي الفارسي وأبو إسحاق الإسفراييني وشيخ الإسلام بن تيمية وبن القيم وقوله المحققون يريد به المؤلف من حقق المسائل ورجح بين الأقوال باستيعاب أدلة هذه المسائل والنظر في المناقشات والأجوبة الواردة عليها فعرف الراجحة من خلال ذلك قال ولم يحفظ يعني لم ينقل عن أحد من الائمه يعني في العصور الفاضلة مثل الائمه الأربعة ومن وافقهم في زمانهم كالثوري وإشحاب أو من تقدمهم كالزهري والسفيانين وغيرهم من الأئمة القول به يعني إثبات وجود المجاز في لغة العرب أو في القرآن فلم يعهد عن أحد من هؤلاء الائمه أنه قسم اللغة إلى حقيقة ومجاز وهذا كما هو منفي عن أئمة علماء الشرع كذلك هو منفي عن أئمة علماء اللغة فلا نجد مثل ذلك في كلام الأصمعي ولا كلام الخليل بن أحمد ولا كلام سيبويه قال وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يعني إنما وجد هذا التقسيم بعد أن لم يكن موجودا إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة يعني بعد العصور والقرون الثلاثة التي وردت النصوص بأنها خير الأمة وأنها أفضل هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات تذرع به يعني جعله المعتزلة والجهمية وسيلة إلى مقصودهم في الإلحاد في الصفات فذريعة الشيء وسيلته التي يتوصل إليه من خلالها والمعتزله تقدم أن المراد بهم من يعتزلوا في الأصل مجلس الحسن البصري وهم يبنون مذهبهم على أصول خمسة كالتوحيد يراد به نفي الصفات والعدل يراد به نفي القدر و القول بالمنزلة بين المنزلتين والمراد بذلك أن صاحب الكبيرة في الدنيا ليس مؤمنا ولا كافرا وإنما هو في منزلة بين المنزلتين وهو في الآخرة مخلد في نار جهنم وهكذا إلى بقية أصولهم والجهمية اتباع جهم بن صفوان وليعلم بان النسبة إلى أهل هذه البدع يكون باعتماد المنهج الذي يسيرون عليه فمن كان محكما للنصوص الشرعية لأبواب العقائد والصفات فإنه يكون من أهل السنة والجماعة فلو قدر أنه خفي عليه نص من نصوص الصفات فلم يثبت الصفة لكونه قد خفي عليه ذلك النص فإننا حينئذ لا نجعله ممن خرج عن مذهب اهل السنه والجماعه ومثال ذلك ابن خزيمه فانه لما جاء في حديث الصوره نهج منهجا مخالفا لاهل السنه لكن ابن خزيمه سائر على منهج علماء الإسلام من تحكيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة في مباحث العقائد والصفات فكونه لم يصل إليه ذلك اللفظ بطريق صحيح حسب ما يراه سواء كان من جهة الدلالة أو من جهة السند فلم يثبت الصفة لذلك فاننا لا ننفي نسبته إلى أهل السنة والجماعة لأنه يوافقهم في الأصل وأما أصحاب المناهج الأخرى والبدع المغايرة لمذهب أهل السنة والجماعة فإننا ننظر إلى المنهج الذي اعتمدوه ولذلك تجد بعضهم يقول في باب الصفات المرجع إلى العقل فما أثبته العقل اثبته وما نفاه العقل نفيته وما شكت عنه اختلف فيه على ثلاثة اقوال فهذا منهج بدعي وحينئذ نصف صاحبه بانتسابه إلى تلك البدعة قال المؤلف تذرعوا به إلى الإلحاد في الصفات الإلحاد كما تقدم الميل عن الحق فالصفات يعني في مباحث صفات الله سبحانه وتعالى فقالوا بأن هذه الصفات ونصوص الصفات من باب المجاز ولا يراد بها الحقيقة فمن خلال إثبات وجود المجاز في لغة العرب وفي القرآن الكريم قالوا إن نصوص إن نصوص الصفات من باب المجاز وليست من باب الحقيقة فلما قال تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا ان المراد بالاستوى ليس ظاهره وإنما المراد به الاستيلاء وهذا من مجاز اللغة فهذا مجاز فجاز لنا نفي صفه الاستوى بناء على ذلك وانتم تعلمون ان مثل هذا يعتبر تاويلا باطلا لعدم قيام الدليل عليه فليس جحدا لي النص الذي وردت الصفه فيه وانتم تفرقون بين جحد النص والتكذيب به ورده وبين تاويله من أمثلة أيضا ما ورد في النصوص من أنه سبحانه يتكلم متى شاء ومن أنه سبحانه وتعالى يسمع الأمور أو المسموعات بعد حصولها ووجودها ونحو ذلك مما لا يوافق عليه أصحاب تلك العقائد الفاسدة قال المؤلف قال الشيخ ولم يتكلم الرب به لكن قبل هذا هل إثبات المجاز في اللغة أو في القرآن يلزم عليها أن يكون المثبت ممن ينفي الصفات يقول لا لا يلزم، فقد يثبت الانسان المجاز في اللغة أو في القرآن، ومع ذلك يقول بإثبات الصفات، فلا يلزم من إثبات المجاز أن يكون المرء مبتدعا أو صاحب بدعه لكنه قد يقال فيه لأنه أخطأ ولم يوفق للصواب في ذلك. فإذا كان خطؤه مع اجتهاده وتحريه للصواب فانه حينئذ لا يأثم كما هو مقرر قال الشيخ المراد بالشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه ولم يتكلم الرب به المراد ان الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بتقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز ولم يتكلم الرب بإثبات لفظ المجاز وكلام الرب صفة من صفاته كما تقدم ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من خير الأمة لم يثبت هذا التقسيم ومن تكلم به يعني من تكلم بلفظ المجاز من أهل اللغة ومن أمثلة ذلك ما ورد عن الإمام أحمد أنه لما عليه بعض أهل البدع ببعض نصوص القرآن قال هذا من مجاز اللغة ومراده بهذا اللفظ هذا من مجاز اللغة يعني أن هذا اللفظ أو هذا الاستعمال مما يسوغ في لغة العرب وهذا القائل هذا من مجاز اللغة ليس مراده أبدا المجاز بحسب الاصطلاح المتأخر الذي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا سيما يعني ويدلك على أن على امه إذا قالوا هذا من مجاز اللغة فليس مرادهم اصطلاح المجاز المتاخر وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه يعني من الأمور المتقرره أن من الفروق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا يصح نفيها أما المجاز فإنه يصح نفيه إذا قلت رأيت اسدا يخطب قال لك قائل الأسود لا تخطب فنفيت كلامك قال فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك يعني فكيف نجعل القرآن مجازا ويترتب عليها أنه يجوز نفيه والقرآن لا يجوز نفي شيء منه وأنت تعلم أن هذا الاستدلال في أحد المسألتين وهي مسألة إثبات المجاز في القرآن وهي أوسع أو هي أخص من مسألة ثبات المجاز في لغة العرب قال ولا يهولنك يعني لا يفزعك ولا يخوفك إطباق المتأخرين عليه يعني كون المتأخرين يتوسعون في هذا الاستعمال وهذا التقسيم لللغة وللكلام إلى حقيقة ومجاز. فإنهم يعني فإن المتاخرين قد أطبقوا على ما هو شر من المجاز. فإن عقائد كثير من المتاخرين مخالفة لعقيدة أهل الإسلام سواء في توحيد الربوبيه أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية بل إن كثيرا من المتأخرين لم يسلموا ولم يؤمنوا بتوحيد الألوهية مع كونه أصل دين الإسلام ولذلك نجد بعض هؤلاء يتوسل إلى بعض المقبورين ويتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم من دون الله ويدبح لهم ويصلي لهم ويسجد لهم وهذه كلها من الأمور المضادة لأصل توحيد الالوهيه فيطبق متاخرين عليه واتفاقهم عليه لا يدل على صحته وإنما المعول عليه في إثبات الأحكام وفي نفيها هو الأدلة الشرعية واستعمال اهل اللغة ولا يوجد دليل شرعي يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز كما لا يوجد في كلام العرب الأوائل وإمة النحات الاوائل من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وابن القيم رحمه الله تعالى وابن القيم معلوم بأنه تلميذ شيخ الإسلام بن كيمية والقيم بمعنى المدير مدير المدرسة ونحوه وذلك لأن والده كان قيما على مدرسة الجوزية ولذلك قال ابن قيم الجوزية جوزية المدرسة والقيم بمعنى المدير ولذلك فإن بعض المؤلفين يقول الأولى أن يقال ابن قيم الجوزية لأن نظراء المدارس ومدرائها وقيمها كثر قد عرف عن جماعة تسميتهم باسم ابن القيم فيقال ابن قيم الجوزية تمييزا له وفصلا له عن غيره وابن القيم له مؤلفات عديدة ويمتاز بسلاسة اسلوبه وقد رفع الله بكتبه ومن مؤلفاته كتاب الصواعق المرسلة الرد على الجهميه والمعطلة وبيّن أنهم بنوا طريقتهم ومنهجهم على طواغيث أربعة ذكر منها قولهم في اخبار الاحاد وذكر منها مذهبهم في التاويل وذكر منها ايضا هذه المساله وهي مساله المجاز وجعل المجاز طاغوتا والمراد بالطاغوت ما تجاوز العبد به حده وابن القيم أبطل القول بالمجاز في هذا الكتاب من خمسين وجها المراد بالوجه الدليل لأن لفظ الوجه يطلق على ثلاثة معان عند علماء الشريعة المعنى الأول الدليل في استعمال المؤلف له هنا والاستعمال الثاني للفظ الوجه طريقة الاستدلال بالدليل هو ما نعبر عنه الآن كثيرا بقولنا وجه الدلالة ووجه الاستدلال والاستعمال الثالث في كلمة وجه هو قول الأصحاب فإذا وجدت مسألة واختلف فيها الأصحاب ولا يوجد فيها نصوص عن الإمام فإن أقوال الأصحاب تعتبروا وجوها في المذهب قال وذكر ابن القيم خمسين وجها في بطلان القول بالمجاز، يعني في بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وكلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية منزه عن ذلك ذلك لأن القرآن والسنة كلها حق يجب الإيمان بها ولا يجوز نفي شيء منها فدلنا ذلك على أنها ليست من المجاز في شيء نعم قال رحمه الله تعالى الإعجاز المعجزة أمر خارق للعادة بطرون بالتحدي سالم عن المعارضة والقرآن معجز أبدا أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة وذكر العلماء وجوها من إعجازه منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره عن مغيبات. والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك حتى قال الوليد إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة هذا المبحث من مباحث علوم القرآن وعلوم المقدمات التفسير إعجاز القرآن فإن الإعجاز يراد به إقامة الدليل على صحة هذا الكتاب وعلى أنه من قول الله سبحانه وتعالى والمراد بالإعجاز في اللغة عدم أو القيام بعمل لا يتمكن الآخرون منه ثم عرف المؤلف المعجزة في الاصطلاح وليعلم بأن المعجزات من خصائص الأنبياء عند جماهير أهل العلم بخلاف الكرامات والمعجزة تكون غالبا على والمعجزة تكون مقرونة بالتحدي بخلاف الكرامة وقد تكون كذلك وقد لا تكون والمعجزة لا يتمكن أحد من فعلها وعرف المؤلف المعجزة بتعريف يشتمل على ثلاثة مقومات الأمر الأول أن المعجزات خوارق للعادات والمراد بالعادة سنة الله الكونية والخارق للعادة ما يخالف هذه السنة الكونية مثال ذلك أن من سنة الله الكونية أن القمر متحدة أطرافه وأنه غير منقسم فإذا جاءنا إنسان أو فإذا جاءنا انشقاق القمر فإن هذا الانشقاق خارق للعادة لأن العادة انضمام القمر بعضه إلى بعض والمقوم الثاني في تعريف المعجزة أن تكون مقرونة بالتحدي يقع هناك تحدي بين صاحب المعجزة وبين من يقابله قوله هنا خارق للعادة يخرج به ما لا يخرج العادة لكن يبقى معنا الكرامة ويبقى معنا السحر على قول الجمهور بأن السحر يقلب حقائق الأشياء فقوله هنا مقرون بالتحدي يخرج الكرامات فإنها في الغالب لا تحدي فيها وقوله هنا سالم عن المعارضة المراد بالمعارضة مقابلة الشيء بمثله مقابلة الشيء بمثله فإذا أورد عليك الإنسان دليلا يدل على الجواز فأوردت له دليلا يدل على التحريم فيرادك لدليل التحريم يعتبر معارضة وإذا أورد لك علة ثم قمت بإيراد علة أخرى للمسألة فعلا يسمى معارضة لأنك قابلت علة بعلة أخرى فقوله سالم عن المعارضة يخرج السحر فإن معارضته بمثله ممكن قال المؤلف والقرآن معجز أبدا القرآن كلام الله الذي بين دفتي المصحف كما تقدم وهذه القرآن معجزة وذلك لأن الله عز وجل خرق به العادة في كلام العرب وفيه تحدي والتحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسوره وقد سلم من المعارضة لم يتمكن أحد من معارضته وقوله أبدا يعني أن معجزته باقية أبدا الدهر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نبي إلا أعطي ما مثله يؤمن عليه البشر وإنما الذي اوتيته وحي أوحاه الله سبحانه إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا قوله هنا أعجز الفصحاء ما حرصهم على معارضته لان هذا القرآن عجز الفصحى عن أن يأتوا بمماثل له لأن المعارضة مقابلة الشيء بما يماثله وقد تحداهم الله عز وجل على معارضة القرآن فقال جل وعلا في كتابه العزيز فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فهذا تحدي بالعتيان بمثل القرآن كاملا بل تحدى بعشر سور فقال أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات إلى أن قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله بل تحداهم بإراد سورة كما في مقدمة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقد تقدم أن الإعجاز ليس خاصا بالسور الكبار بل هو كذلك في السور الصغار أن الإعجاز يثبت في الأمرين معا وقد بين الله عز وجل عدم إمكانية الاتيان بمثل هذا القرآن سواء من الأفراد أو من الجماعات أو من الإنس أو من الجن أو من الجميع بحيث لو اجتمعوا لم يتمكنوا من معارضة هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا المراد بالظهير المساعد والمعاون ثم بين وجوه إعجاز القرآن فقال المؤلف وذكر العلماء وجوها من إعجاز القرآن والوجه الوجه هنا المراد به النوع والكسر منها اسلوبه فأسلوب القران فريد لا تجد اسلوبا مماثلا له فان القرآن يستعمل من الالفاظ في كل سياق ما يناسبه تجده مثلا مرة يقول يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ومرة يقول يذكر الذبح ولا يذكر القتل وتجده مرة يستعمل اللفظ القوي عند كون ذلك المحل يتطلبه، فلما جاء بذكر المحاربين قال أن يقتلوا ما قال أن يقتلوا يقتلوا فيها دليل على صرامه مثل هذا الحكم فأسلوب القرآن أسلوب فريد لا تجد مماثلا له في كلام الناس فهو يستعمل الالفاظ في محلها بحسب دلاله سياقها فيختار لمقام التفخيم لفظا مفخما ولمقام التسهيل لفظا مناسبا له وهكذا قال وبلاغته هذا وجه اخر من وجوه إعجاز القرآن أن هذا القرآن بليغ والأصل في, كوني أو في كون الشيء بليغا أن يكون اللفظ موصلا للمعنى بطريق واضح سهل من البلاغ إنما على رسولنا البلاغ المبين ولذلك بين الله عز وجل ان هذا الكتاب سهل وميسر وأمر الناس كلهم بتدبر هذا القرآن قال وبيانه يعني ان هذا القرآن معجز فيما يحتمل فيما يوجد فيه من البيان ولفظ البيان قد يراد بها الوضوح والظهور وقد يراد بها علم البيان المعروف عند البلاغيين ففي القرآن من أوجه التشبيه والصور البلاغية ما لا يوجد في غيره ولذلك وجد في العصور الأولى من إذا ورد عليه القرآن تغيرت حاله وانقلبت بل في عصورنا الحاضرة تجد الإنسان مستمرا على المعصية ومداوما على فعل الكبائر فتقرأ عليه آية من القرآن فتتحول حاله ولذلك لا يبخلن أحد منكم على نفسه بالإرشاد والدلاله إلى الخير ولو بذكر آيات القرآن ولهذا نجد بعض الناس إذا قرأت عليه الآية من آيات النعيم استبشرت نفسه وإذا قرأت عليه آية من آيات العذاب تأثرت نفسه وبدأ منه البكاء وبدأ منه الخوف والترقب قوله وفصاحته الكلام الفصيح هو الموصل للمعنى المقصود بأقصر الألفاظ بلا زيادة ولا نقصان هذا هو الكلام الفصيح والقرآن فيه من الفصاحة ما لا يوجد في غيره فهو يوصلك بسرعة إلى المقصود المراد ولا يكون في هذا المعنى المقصود زيادة ولا نقصان قول المؤلف هنا وحسن تأليفه يعني أن حروف القرآن متفقه غير متنافرة متالفه غير متنافرة ما تجد في ألفاظ القرآن أن حروفه متنافرة بحيث يبتعد الإنسان عن هذا اللفظ كما قالوا في بعض الألفاظ التي فيها حروف متنافرة الحعخ ونحو ذلك هذه فيها حروف متنافرة لا تستحسن النفس اجتماعها في محل واحد وفي كلمة واحدة فهذا التنافر بين الحروف غير موجود في القرآن وكذلك لا يوجد في القرآن تنافر في الكلمات في الجملة الواحدة فجمل القرآن متسقة وكذلك الجمل متالفه فالحروف والكلمات والجمل كلها متالفه غير متناثره وفي القران من اوجه الاعجاز اخباره عن المغيبات سواء كانت هذه المغيبات من اخبار من سيأتي كما في ذكره خبر الروم وأنهم سينتصرون على الفرس هي أخبار عن مغيب لم يحصل بعد وكذلك إخباره بما سيكون سواء في آخر الزمان أو في يوم القيامة مما يوافق الكتب السابقة وكذلك اخبار هذا الكتاب بقصص الامم الماضية والقرون الثالثه مما يوافق ما لدى الامم الاخرى ولا يخالف حقيقة ما وقع هذا هذه من اوجه الاعجاز في القرآن في اخباره عن المغيبات قال والروعة في قلوب السامعين أنت إذا سمعت القرآن ميزت عن غيره وإذا سمعت كلاما يرتل بمثل ترتيب القرآن وهو ليس من القرآن عرفت أنه ليس من القرآن لأن القرآن عليه من المهابه ما يجعلك تعرفه بمجرد سماعه وكذلك من أوجه اخبار القرآن عن المغيبات أنه أخبر عما في ضمائر بعض الناس فقال هؤلاء يخفون كذا ولا يظهرونه ومن عقائد هؤلاء المنافقين وغيرهم كذا ولم يعرف أن أحدا منهم عارض مثل ذلك وأما الروع في قلوب السامعين فإن النفوس تتأثر بسماع القرآن مما نشاهده ونعلمه لذلك قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله فإذا كانت هذه الجبال فكيف بالقلوب والأسماء وقول التقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله و استشهد المؤلف هنا لكلام أحد المشركين لما سمع القرآن هو الوليد بن المغيرة المخزومي والده خالد بن الوليد لما سمع القرآن قال إن لقوله لحلاوة يعني أن كلام القرآن فيه من الدوافع التي تجعلنا نندفع إلى استماعه في القرآن دوافع تجعلنا نندفع إلى استماعه بما فيها من حلاوة تناسب القلوب والافئده وتناسب الأسماء قال وإن عليه لطلاوه وقوله هنا عليه لطلاوة يعني أن عليه بهجة تجعلنا نقبل عليه قال ومن تأمل حسنه وبديعه لم يكمل هنا المؤلف كلام في الوليد فإنه قال فيه انه لمثمر اعلاه مغدق اسفله وانه لا لا يعلو ولا يعلى عليه مما يدل على ان هذا الكلام متميز عن كلام العرب ومن تامل حسنه يعني حسن القران وبديعه وبيانه ووجوه مخاطبات يعني أنواع الخطاب فيه علم أنه معجز من وجوه كثيرة وهذا تجدونه أنتم من أنفسكم عندما تقرؤون شيئا من آيات القرآن تجدون فيها من المعاني البديعة ما لا يوجد في كلام الناس ومن امثله ذلك اختيار وانتقاء الالفاظ ينتقى في كل موطن ما يناسبه من الألفاظ ومن ذلك أيضا أن هذا القرآن متحد متسق لا يوجد فيه تناقض بخلاف غيره من كلام الناس لذلك قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ومن أوجه الإعجاز في هذا الكتاب أنه يفارق بين الألفاظ لوجود الفوارق في المعاني ونمثل لهذا بمثال تعرفون في قصة أصحاب السفينة في آخر سورة الكهف قال الله عز وجل فيها أما السفينة فأردت, فأردت أن أعيبها وأما الغلام فقال فيه فأردنا أن يبدلهما وأما الجدار فقال فيه فأراد ربك لماذا فارد بين هذه النصوص هنا فيه معاني وأسرار تجعله يفرق ففي الأفضل الاول ذكر للعيب ولا يناسب أن ننسب العيب لله سبحانه وتعالى فأردت أن اعيبه ثم إن هذا العمل هو بقضاء الله وقدره مختص بعمل الخضر اتلاف السفينة اللوح منها مختص بعمله تقضى الله وقدره واما في الموطن الثاني فاردنا لوجود عملين الاول قتل الغلام والثاني ابداله بغلام اخر يكون صالحا لوجود نوع اشتراك في مثل هذا استعمل هذا اللقب في الموطن الثالث وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وبلوغ الأشد واستخراج الكنز ليس منسوبا الى الخضر في شيء وحينئذ قال فأردت وهكذا في مواطن عديدا نلحظ الفرق بين موطن وآخر ومن أوجه إعجاز القرآن استعمال اللفظ الواحد في معاني متعددة وكل واحد من هذه المعاني مراد لله سبحانه وتعالى ومن أمثلة ذلك قوله إن الله لا سميع, سميع عليم ما المراد بلفظ السميع قد يراد بهذا اللفظ ثلاثة معاني الأول إدراك المسموعات كما في قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك والثاني إجابة الدعاء كما في قوله سبحانه إن الله لسميع الدعاء والثالث حفظ أوليائه المؤمنين كما في قوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى وكلها مراد بقوله إن الله سميع وكذلك قوله عليم إن هذا يشمل أنواع العلم هو يشمل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم الاشياء حال كونها وعلم ما لم يكن لو كان فما وجه تكوينه وكذلك من اعجاز القرآن ايضا اشتماله على الاحكام الشرعية التي تصل تستقيم بها أحوال الخلق وتنتظم وهذه من أعظم معجزات القرآن فإن هذه الأحكام التي تصلح بها أحوال البشرية قد دل عليها هذا القرآن ولا يمكن أن يوجد في أحكام الشريعة ما يكون مخالفا لمصالح الخلق ولا يمكن أن يكون في أحكام الشريعة ما فيه ضرر وفساد ولا ينظر إلى القضية من جهة واحدة وإنما ننظر إلى القضية من جميع جهاتها فمثال ذلك إيلام الجاني في الضرب أو القسل لا ننظر إلى قضية الشخص الجاني فقط فإنما ننظر إلى هذه المسألة من جميع جهاتها ومن جميع أطرافها فقتل الجاني فيه مصلحة للناس أجمعين بإبعاد القتل عنهم وفيه مصلحة لأولياء الدم بشفاء نفوسهم وابتعاد الغير من قلوبهم وبالتالي يعود ذلك على الامه بوجود المحبه والتاخي فيها و بل في ذلك ايضا مصلحه للجاني نفسه من تكفير ذنبه وشفاء شفاء سقمه وكذلك فيما تقرره الشريعه من الأحكام سواء في العقوبات بجلد أو قطع أو رجم أو قتل أو صلب أو ما تقرره الشريعة في غير أبواب الجنايات والحدود سواء في أبواب النكاح أو في أبواب البيوع أو في أبواب العبادات ونحن في كل يوم نشهد ونلاحظ أننا نتوصل إلى فوائد جديدة للبشرية وللخلق أجمعين من تطبيق أحكام شريعة الإسلام بعد أن كان يشنع على قضية الختان، أصبحت هذه القضية من الأمور التي يرغب فيها الأطباء ويحثون عليها تعرفون أنتم ما يذكر في قصه حديث الذبابه لما جاء كثير او لما جاء بعض الناس ممن لم يستقر ايمانه في قلبه وعلم بصحه حديث الذبابه الا انه انكره لاستبعاده ثم بعد ذلك علمنا ان هذا الحديث موافق ولما هو واقع وحاصل فإن في احد جناحي الذبابه داء وفي جناحها الاخر دواء ونحن لم نستفد هذه المعلومه من هؤلاء الباحثين الجدد وإنما استفادتنا لهذه المعلومة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوجه اعجاز القرآن أيضا ما في هذا الكتاب من أخبار عن أمور دقيقة سواء في خلق الإنسان أو في أمور الكون مما لا يطلع عليه الناس في الزمان الأول ومع ذلك لما اطلع عليه أهل زماننا وجدوه كما أخبر القرآن سواء في علم الأجنة أو في علم الفلك أو في غيرها وبذلك فسر بعضهم قوله تعالى سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بمثل ذلك قالوا أنه الحق يعني أن القرآن هو الحق وبعضهم قال أن الإسلام هو الحق وبعضهم فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن إعجاز القرآن ما فيه من ترهيب وتخويف وفي نفس الوقت رجاء وترغيب، فقد احتوى القرآن على هذه الأمور المتضادة بطريقة متسقة متناسقة غير متناثره ولا نزال نطلع على شيء من إعجاز هذا الكتاب ما بين وقت وآخر وحينئذ فعلى الأمة أن تتوجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وتستلهم منه ما فيه صلاح وأحوالها في الدنيا والآخرة وقد خلال الأيام الماضية وجد عدد من القصص الغريبة والاكتشافات الغريبة التي اكتشفها علماء مسلمون بناء على نظرهم في القرآن ومن أمثلة ذلك أنه توصل بعض الباحثين إلى أن هناك مادة تكون في العرق تكون سبب لزوال الماء الأبيض من العين اخذا من قصة يوسف عليه السلام مع أبيه عقوب وقد ذكر بعضهم أن الجراد تبين انه لا ياكل من التمر واخذ من قوله سبحانه في سوره قاف لما ذكر النخل قال رزقا للعباد ولم يقل رزقا للجراد ومن الأمور الملاحظة ايضا مما يتعلق بالقرآن أن فيه صلاح وأحوال الخلق وإذا تأمل الإنسان هذا الكتاب وجد فيه حلا لمشاكل الناس الاجتماعية والنفسية بل فيه طرق لزوال الكرب وطرق لزوال الأمور والأقدار غير المرغوبة رجال تجدون العلماء يذكرون أن من لا ياتيه إلا بنات عليه بالاستغفار. لماذا أخذ من قوله سبحانه وتعالى ويمددهم بام ويمددكم بأموال وبنين والبنون هم الذكور من الأولاد. إلى غير ذلك من أوجه إعجاز القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى الأمثال أمثال القرآن من أعظم علمه وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته ضربها الله تذكيرا ووعظا وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص نعم ذكر المؤلفون أمثال القرآن والمراد بأمثال القرآن تصوير القرآن للشيء بصورة مماثلة له وأنتم تعرفون أن المثل هو الشبه من كل وجه هذا الأصل في إطلاق المثل وأما الشبه فإنه لا يستلزم أن يكون مماثلا من كل وجه وإنما يكفي فيه المماثلة من وجه واحد ولذلك لما ألف شيخ الإسلام بن تيمية الواسطية كتب فيها بلا تشبيه ثم بعد ذلك لما تامل في المساله استبدل كلمة بلا تشبيه إلى قوله بلا تمثيل وذلك لأمرين الامر الأول أن المنفي في القرآن هو المثل ليس كمثله شيء وليس الشبيه. والأمر الثاني أن المشابهة تصدق على مجرد المماثلة من وجه واحد وقد يكون هناك نوع موافقة في الوجود أو في أصل صفة الحياة وإن كان وجود الله وحياته ليست مماثلة لوجود المخلوق وحياته. حياة المخلوق يعتريها النقص، يعتريها المرض، يعتريها النوم، يعتريها الموت، بخلاف حياة الخالق سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المثل هو المشابهة من كل وجه. وقد بين الله عز وجل أنه يضرب الأمثال. من أجل أن يكون ذلك بيانا لأهل الإيمان وتوضيحا لمرادة وتقريبا له إلى الافهام وإن كان فيه ابتلاء واختبار للعباد أي يصدقون أو يكذبون وإن كان فيه أيضا فتنة لغير أهل الإسلام وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستحي من ضرب الأمثال وأن أهل الإيمان يقابلون هذه الأمثال بالتصديق والإيقان. وفي القرآن من الأمثال ما يمكن أن يستفاد فيه أن يستفاد منه في تعليل الأحكام، ويستفاد منه في التفهيم والتوضيح للمسائل. ويستفاد منه في معرفة معاني القرآن على وفق مراد الله سبحانه وتعالى ويستفاد منه أيضا حتى في تفسير الرؤى لأن الأمثلة القرآنية لها إشارة إلى مثل ذلك قال أمثال القرآن يعني ما في القرآن من الأمثال من, أو من أعظم علم القرآن فينبغي أن نلتفت إلى الممثل قبل أن نلتفت إلى المثل أو الممثل به لأن المقصود هو الممثل قال وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته كأنه جعله شرطا من شروط الاجتهاد وإن كان جعل الشرطا فيه ما فيه قد ضربها الله تذكيرا يعني أن الفائدة من ضرب هذه الأمثال في القرآن هي التذكير والوعظ وكذلك فيه بيان المراد وتوضيح كلام الله سبحانه وتعالى بجعل المعقول بصورة المحسوس ولذلك نجد القرآن فيه ضرب الامثله في عدد من القضايا في توحيد الألوهية في توحيد الأسماء والصفات في عذاب القبر في عذاب الآخرة في الجنة والنار وقد مثل الله عز وجل الحياة بمثابة الزرع الذي سقي من المطر ثم بعد ذلك يخضر ثم يصفر ثم تدره الرياح وهكذا الحياة تزول سريعا فقرب لهم حقيقة الحياة من خلال مثل محسوس لهم يشاهدونه خصوصا أنهم يشاهدون الربيع في زمانهم وهكذا بقيه إلى أمثال قال وهي يعني أن أمثال القرآن تصور المعاني بصورة الأشخاص فيجعل تجعل المعاني الذهنية المراد تقريبها إلى الذهن بصورة أشخاص محسوسة حقيقة الحياة الدنيا هذا معنى في الذهن أراد الله تقريبه إلى الناس بأن مثله وصوره بصورة النبات والنبات شيء مشخص مشاهد محسوس وقد ذكر الله عز وجل من فوائد ضرب الأمثال أنه سبب للتذكر قال سبحانه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ولهذا من نعم الله على العباد أنه ضرب الأمثال في القرآن ولذلك امثلنا الله عز وجل بهذه النعمة فقال وضربنا لكم الأمثال ومما يتعلق بهذا وله نوع اتصال به أن بعض ألفاظ القرآن استخدمها بعض الناس كأمثلة في كلامه تجده مثلا إذا انتهت مسألة، قال قضي الأمر الذي فيه تستفيق. إذا وجد إنسانا كثير الجدل، قال وكان الإنسان أكثر جدلا. إذا كان إذا وجد إنسان مستعجلا، قال خلق الإنسان. من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون وهكذا هل مثل هذا التمثيل بإيراد آيات من القرآن على أمور محسوسة مشاهدة أو وقائع من بعض الأفراد هل هذا أمر سائغ أو أمر ممنوع منه هذا موطن خلاف بين الفقهاء منهم من منع لأن القرآن قد نزل بالتعبد به والعمل بما فيه وليس هذا الاستعمال من أغراض إنزال القرآن والقول الآخر بجواز مثل ذلك وعدم المنع منه وهذا القول أصح لما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي وفاطمة فقال لا تصلياني يعني من الليل فقال علي رضي الله عنه إن الله قد قبض أنفسنا وأرواحنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نعم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 وتارة على الجزاء والوعد والوعيد وتارة على حال الإنسان والقسم إما ظاهر وإما مضمر وهو قسمان قسم دلت عليه اللام نحو لتبلون وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها نعم ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالقسم في القرآن وقد ألف القيم في هذا الموضوع كتابا طبع في مجلدين عنوانه التبيان في أقسام القرآن وقال المؤلف القسم القسم هو الحلف بمعظم قال وفي القسم تحقيق للخبر وتوكيد له هذه فائدة من فوائد وجود القسم في القرآن والتوكيد في لغة العرب وتحقيق الخبر له طرق متعدده منها القسم ومنها أدوات التأكيد مثل إن ونح ذلك قال والقسم لا يكون إلا بمعظم يعني لا تقسم بشيء إلا إذا كان معظما وهو تعالى يقسم بنفسه المقدسة كما في قوله سبحانه فوربك لنحشرنهم والشياطين او يقسم بشيء من صفاته كذلك يقسم سبحانه وتعالى باياته والآيات قد يكون المراد بها الايات المسموعه التي هي صفه من صفاته وقد يقسم سبحانه بآياته المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار قال تعالى والشمس وضحاها وليعلم بأن القسم بغير الله خاص به سبحانه فإن الله له أن يقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فإنه لا يجوز له أن يقسم ويحلف إلا بالله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الحديث حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرف في السنن وفي الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قوله بآياته المستلزمة لذاته يعني أن الآيات المخلوقة داله ومرشد على الذات وعلى صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا الكلام المتقدم متعلق بالمقسم به. المقسم به إما أن يكون الله وإما أن يكون وإما أن يقسم الله بشيء من آياته. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف المقسم عليه. مثال ذلك. قوله سبحانه فوربك لنسالنهم أجمعين هنا عندك اداه قسم وهي الواو فوربك ومقسم به ربك ومقسم عليه هو الذي وهو الخبر الذي يراد تحقيقه وهو قوله لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فهذه القضايا المقسم عليها تارة تكون في التوحيد واغلبها في توحيد الألوهية في إفراد الله بالعباده وتارة تكون في إثبات أن القرآن حق يعني في قول سبحانه والصفات صفا إلى أن قال إن إلهكم لواحد هذا في الألوهية وفي القرآن قول فلا أقسم بمواقع النجوم إلى أن قال إنه لقرآن كريم وتارة في إثبات أن الرسول حق ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وتارة في إثبات اليوم الآخر والجزاء والوعد والوعيد مثل قوله والمرسلات إلى أن والمرسلات عرفة إنما توعدون لواقع. إن ما توعدون لواقع وتارة على أحوال الإنسان واختلافهم في سعيهم كما في قوله سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم أشتى فأما من اعطى واتقى الآيات فهذا متعلق بالمقسم عليه ننتقل بعد ذلك الى ادوات القسم القسم قد يكون بالواو كما في قوله سبحان فربك نسالنه وقد يكون وهذا هو اغلب القسم وهو اكثر ما في القران وقد يكون القسم بالتاء تالله لقد عليم فهنا قدمت التاء والغالب في التاء ان تكون خاصه بنهج الجلاله الله وش باقي من ادوات القسم أيوة ها الباء مثل إيش لو من غير القران بالله ها طيب قد يكون القسم ايضا بحذف الاداه تحذف الاداه او تحذف الاداه والمقسم به ويبقى المقسم عليه فقط كما في سوره الهاكم التكاثر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف... لا لو لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين قال كثير من العلماء اللام هنا اللام المقارنه لجواب القسم وهنا ذكر المقسم عليه ولم يذكر ات القسم ولم يذكر المقسم به لا ثم لا يومئذ عن النعيم ومثل قول سبحانه مثل ما مثل به المؤلف لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا فهنا اللام تكون مقارنة لجواب القسم مما يدل على أن هناك قسما محذوفا وقد يكون جواب القسم والمقسم عليه متقدما على القسم كما في قوله سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون أيوة فوربك هش ورب السماوات والأرض إنه لحق فقد قال طائفة لأن هنا قدم جواب القسم والمقسم عليه يقول هذا الإضمار لأداة القسم على نوعين إضمار مدلول عليه باللام المقارنة للجواب كما تقدم وهناك إضمار لحرف القسم والمقسم به لكنه ليس معه لام في جواب القسم وإنما يدل عليه المعنى ويمثلون له بقوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كأنه قال والله إن منكم إلا واردها ويمثلون له بقوله سبحانه إن أنتم إلا في ضلال مبين هذا ما يتعلق بالقسم ولعلنا نترك ما يتعلق بالخبر والانشاء ليوم آخر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا واياكم علم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا واياكم هداه مهتدين وأن يرزقنا واياكم الهدى والاستقامة على الخير والحق والرشاد وأن يصلح أحوال الأمة وأن إلى دينه ردًا جميلًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تعلق بالموضوع. نأخذ واحد ولا اثنين من الأسئلة. واحد. يقول السائل نراي فضيلة الشيخ أن كثيرًا من علماء اللغة وكثيرًا من الأصوليين يقولون بالمجاز. وفي المقابل نرى أن من اهتم بأمور العقيدة وتفاصيلها انكر ذلك فهل إنكار من أنكره هو فقط من أجل أنه دريعة إلى أهل الأهواء والبداع إلى تأويل الصفات تقدم بيان أن من أنكر المجاز إن سفت فيه إلى الجملة كاملة يقول إن العرب لا تتكلم بالألفاظ مفردة وأن من نفى وأن من أثبت وجود المجاز نظر إلى دلالة اللفظ مجردا وحينئذ فالقول بأن نفي المجاز لما قد يرتب عليه من نفي الصفات هذا ليس بصحيح لأن لا يصح أن ننفي الشيء لآثاره لأن الآثار نتيجة والنتيجة ليست سببا في نفي المقدمة وحينئذ فالتفات من نفى المجاز إلى قضية هل المعتبر في لغة العرب الالتفات إلى الألفاظ مجردة أو النظر فيه إلى سياق الكلام وجملته أسأل الله عز وجل أن يوفقنا واياكم الخير وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نواصل ما كنا ابتدانا به من الحديث عن شرح مقدمة التفسير وكنا أنهينا ما يتعلق بمباحث الإقسام ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن مبحث الخبر والإنشاء بسم الله الرحمن الرحيم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 وإما إخبار عن المخلوق فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته والإخبار عن المخلوق هو القصص وهو الخبر عما كان وما يكون ويدخل فيه الخبر عن الرسل واممهم ومن كذبهم والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب بين المؤلف في هذا الفصل أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء ومعنى الخبر قال ما يدخله التصديق والتكذيب فالكلام الذي يمكن أن يوجه عليه حكم التصديق أو التكذيب يعتبر خبرا ومن امثلته إذا قلت محمد بالسوق ومحمد ذاهب فحينئذ يحق أن يقال هذا خبر صادق أو هذا خبر كاذب واما الإنشاء فالمراد به الكلام الذي لا يحكم عليه بتصديق أو تكذيب ومن أمثلته هل جاء محمد لا يصح لك أن تقول حينئذ صدقت أو كذبت ومرتضاه المؤلف هنا من تقسيم الكلام إلى هذين القسمين عليه جماهير البلاغيين والأصوليين وعلماء علوم القرآن وقد قال طائفة بتقسيمه إلى أقسام أكثر من هذا وهذه التقسيمات في الحقيقة عائدة إلى الإنشاء ومن أمثلة ذلك أن بعضهم جعل الكلام ثلاثة أنواع خبر وإنشاء وتعجب وبعضهم قال خبر وإنشاء وطلب قال الإنشاء إخبار أو الإنشاء ما يتعلق بالماضي مثل الاستفهام والطلب ما يتعلق بالزمان القادم مثل أحضر لي ما والصواب ما عليه الجماهير من دخول الإنشاء من دخول الاستفهام والتعجب في الإنشاء لأنه لا يدخلهم التصديق ولا التكريب فكان من قبيل الإنشاء وليعلم بان الأخبار في الكتاب والسنة قد ترد ويراد بها الإنشاء وذلك مثل قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإن هذا في ظاهره خبر لكنه في حقيقته طلب فكأنه يطلب من الوالدات إرضعهن كذلك قوله سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروع فهذا في ظاهره خبر والمراد به الطلب لماذا قلنا بأن هذه الأخبار لا يراد بها الخبر وإنما المراد بها الطلب لأننا نجد بعض الأفراد الذين تصدق عليهم الآية لا يمتثلون ما فيها فنجد بعض الوالدات لا يكملن حولين في إرضاع اولادهن ونجد بعض المطلقات لا تتربص ثلاثة قروء فدل ذلك على أنه ليس المراد الخبر لأن خبر الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف ابدا لانه عالم بكل شيء وهو صادق في حديثه قال المؤلف الخبر دائر بين النفي والاثبات، لأن الخبر عبارة عن نسبة بين شيئين فأن تقول محمد قائم إما أن تكون هذه النسبة بالإثبات وإما أن تكون هذه النسبة بالنفي كقولك محمد ليس بقائم قال المؤلف والإنشاء يعني أن الخبر ينقسم إلى قسمين إثبات ونفي والإنشاء كذلك ينقسم إلى أقسام عدة أول هذه الأقسام الأمر والمراد بالأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء طلب القول بالفعل طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء طلب الفعل يخرج به طلب الترك لأنه نهي بالقول يخرج به الطلب الذي لم يتكلم به فإنه لا يكون أمرا وإنما يكون نفس ووساوس وقوله على جهة الاستعلاء ليخرج به طلب الفعل ممن لا يرى في نفسه علوة كالالتماس والدعاء ومن أمثلته قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا فعل أمر وأغلب صيغه أو أصل صيغه صيغة إفعل عبده وقد يأتي الأمر بصيغ أخرى مثل صيغة لتفعل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر